وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَمِّهِ غَضْبَانَ أَسِفًا غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ سَمَا مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إلَيْهِ قَالَ بَنَى مَنَّ الْقَوْمَ أَسْتَوْعَثُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءُ تعلم <تجعلني مع القم> علم <الظالمين>